وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِن مُدَّكِثٍ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الظُّلُمَاتِ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَتِرٍ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ فِيمَا يَقْعُدُ الصِّدِّيقُ عِندَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الرحمان علّم القرآن خلق الإنسان علّمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان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 فيها فاكهه ونخل ذات الاكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان قَلَّ قُل إِنَّ سَنَمًا صَلْصَالٍ كَلَفْخارٍ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَّارٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ